يا حمزة يا وجه النور يا طفلا حرا مغدور أسروك وقالوا مأجور وأذاقوك كؤوس الجور وتمادوا في حقد أخرق لو عذبت بكل مكان أو علقت على الجدران أو قالوا مندس خان وجبان باع الأوطان فاعلم أنك شمس تشرق لو ضربوك وهانوا عرضك أو سجنوك وسلخوا جلدك أو نزعوا ذفرك عن جسمك أو فصلوا رأسك عن جسدك لو ضربوك وهانوا عرضك أو سجنوك وسلخوا جلدك أو نزعوا ظفرك عن جسمك أو فصلوا رأسك عن جسدك فعلم أنك حي ترزق فعلم أنك حي ترزق ضحيت بروح ودماء والحرية خير رداء ضحيت بروح ودماء والحرية خير رداء فصعد لجنان وسماء واصحب أسياد الشهداء فصعد لجنان وسماء واصحب أسياد الشهداء لنعيمك يا طير فحلق لنعيمك يا طير فحلق لنعيمك يا حمزة حلق